بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سَنَقْرَأُكَ فَلَنْ تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ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 ولا آخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل تنك حديث الغاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عيننا نيه ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي ممثوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذلوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دك دك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا, صفا وجيء يوم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين حمل العقبه وما أدراك من العقبه فك رقبه أو طعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه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 عليهم نار موصدة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها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 بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنفى إن سعيكم لشتى فأما منعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 فأنذرتكم نارا تلظى إلا لشقى لا يصلاها إلا لشقا الذي كذب وتعلى وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قالا وللآخرة خير لك من نولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فارغب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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرا غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عالق اقرأ وربك لك رب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرأي كرجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او بالتقوى أرايت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 كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير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 آمين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتي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 تُخْبِرُهُمْ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَ إِذِي يَخْرُجُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ومن يعمل مثق على ذرة شر يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات فأثرن به نقعا فوسطن به جامعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم إِذَا مؤذى وعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ اذل الله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 آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث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 كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر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 الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موصدة في عبد ممددة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين لهم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون